ما ي ج وسنتكلم ز الجمع بينه من بينه ن ا ء ق ل ا يجوز للحر أن ينكح ينكح نسوة وللعبد للحر أربع أن أن ن ث اليوم على ما يمتنع النكاح بسببه وهو ا ل ر ق من ا ل أ م و ر التي يمتنع النكاح بسببها في بعض الحالات ل أ ن الامه اجمع لن يجوز نكاحها من قبل الحر ولكن هذا الجواز مشروط بشروط م ت ع د د ة إ ذ ا توفرت جاز النساح لم تتوفر لم يجز نساح الحر للامام أ م ن وفي نفس ل الرق وصف طارق ليس و وصف ق ت طارق ا د ئ وليس ؤ مؤبد مؤقت لمؤبد ق قد يبقى طيلة حياته وقد يعتق غدا فالرق ت حياته لا ولا الإنسان طيلة العبدا ليس غدا هو هو هو هو ولا بمؤقت ما ذ ا م الانسان لم يعتق فهو رقي و أ ب و ا ب العتق ك ث ي ر ة وما زال المسلمون يعتقون إ ل ى أ ن كاد الرق ي س ت ق ص ل في مجتمعهم من أ ج ل هذا لم يدخل الفقهاء هذا ا ل في ص ل ف الوصف ف ص ل التابع ا السابق الجمع التأبيد يحرم بين المراه و ا واختها وبين المرأة وخالتها ما دامت ا ل أ خ ت عنده فهي محرم عليه محرما عليه نكاحها ما يجوز له أ ن يطاها أ ه ما أن يجمع بين السنتين يجد بين في أن ع يجوز له أ ن ي ت ب د ل و ا ح د ة ب أ خ ر ى ولكن الجمع بينهما منهي عنه على ا ل ت أ ب ي ل وكذلك ما يجوز للرجل أ ن يجمع أ ك ث ر من أ ر ب ع منهي عنه على ا ل ت أ ب ي د اما ما هنا يمتنع على الحر أ ن ينكح أمة ببعض ا ل ل ح ا ا ت ويجوز ل ه أن ينكح ببعض الحالات الأخرى كما سنقدمه الآن فالقص الذي سنتكلم عليه فيما يمنع النتاح الرقل قال الإمام النووي رحمه الله سنتكلم عليه تعالى رحمه سنقدمه يمنع من لا ينكح الرجل من يملكها إ ذ ا كانت الامه ملكا له فلا يجوز للرجل ان ينكحها لان ن ل يجب عنده من الملك لا يجب القسمه ة لأن ذ ذلك وكذلك وهذا ه يصحه مملوكة ما الملك على لا الطلاق وبناء تكون زوجة أن يقتضي ل خ ل ا ف النكاح ف إ ن ه يقتضي ا ل ق ت م ة ويقتضي الطلاق والرجل ا ل م ا ل ك يحق له أ ن يستمتع ب ا ل أ م ه من دون عقد بسبب الملك فلا يجوز للرجل أ ن ينكح من يملكها أ و يملك بعضها ا ل م ب ع ض لأن ك ا ن بعضها مملوكا وبعضها ا ل آ خ ر حرا أ و كان قد اشترك مع إ ن س ا ن آ خ ر ب أ م س طبعا هذه له بعضها دي ليست ه بعضها م ب ع ض ة بالاصطلاح ل هنا بعضها ه يمتنع عليه النكاح ليس بسبب الرق فقط بل بسبب ا ل ش د ك ة ب ي ن ه و بينه وبين إنسان آخر وأما المبعض بالاصطلاح الذي آخر ب ع حر وبين ع ض ه ر ق ق فلا يجوزبه أ ي ه انسان بسبب و ا هذا ا ء على لو ملك ل إ ن زوجته كان متزوجا من أ م ه ثم اشتراها ملك زوجته أ و ملك بعضها ملكا تاما بطل نكاحه اي انفسخ بسبب الملك ينفسخ عقد النكاح وتصير ا ل م ر أ ة أ م ة بعد أ ن كانت ز و ج ة وهي في ا ل أ ص ل أ م ة ولكنها ليست ا م ة له وإنما كانت من غيره. وتزوجها على حاله ا ل ر غ ب فلما ملكها صارت أ م ه له فينفتح عقد النكاح بينه وبينها وكذلك لا يجوز للمراه أ أن ة تنكح من تملكه ل يجوز ل ان أ تنكح عبدها أ و تملك ب ع ض ه وفي نفس الوقت لا يجوز لها أ ن تستمتع به حكم الاستمتاع للسيد ل مع ا ل أ م ه ولكن لا يجوز ل ل س ي د ة التي تملك رقيقا عبدا أ ن تستمتع به فلا يجوز لها م ك ا ح ه ولا يجوز لها الاستمتاع به و إ ذ ا كانت تريد أ ن تنكحه فالطريق إ ل ى ذلك س ه ا ل ميسور تعفقه وتتزوج وكذلك الرجل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتزوج أ م س ه ل مانع من ذلك يعفقها ويتزوجها ل أ ن الزواج تترتب عليه حقوق ويصير فيه واجبات وهذا يتنافى مع الملك المملوك ليست له حقوق وليست له عليه واجبات بالمعنى العام ومن إ ن كانت ا تهو حقوق ل ع ى ا لم ا ص الحر و يستطع هذا غيره غيره لقوله الفصل لا ينكح الحر أمت غيره فلا ينكح الحر أمت غيره إلا تعالى لم ينكح ينكح ي ومن بأربعة شروط أمت أمت منكم أ ن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أ ي م ا ن ك م من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض إ ل ى أ ن قال الله تعالى ذلك لمن خشي العنث منكم أ ي أ ن نكاح ا ل أ م ة جائز بشرط الا وهو خوف العنث يخشى على نفسه من ا ل ح ر ا ف والفساد شروط مع الأخرى ن ذ ك ر ه ا الآن ف ي ي هذه الحالة ج و ز له أن ينكح ا ل أ م ة والسبب ف ي تضييق عدم أو ا ل على الحر الأمة ش ا ر ع ينكح في أن ينكح الأمة أ ن ولده سيكون رقيقا ل أ ن الولد يتبع أ م ه في الرزق و ا ل ح ر ي ة ف إ ذ ا نكح الحر أ م ة وانجب منها أ و ل ا د ه سيكون أ و ل ا د ه أ ر ق ا ء وهذا ي ت ن ا ف ر مع ما يتطلع إ ل ي ه الشارع الشارع يريد أن يعتق العبيد الشارع يريد أن يجعل العبيد أحرارا لا يريد أن يجعل الأحرار عبيدا فكون الرجل حرا ويطير أولاده أرقاء هذا يجعل يجعل ليس بالسهل يريد يريد يريد ويطير يعتق أن أن أن فكون على الإنسان وبناء على ذلك ضيق الشارع في أ م ر نكاح الحر ب ا ل أ م ه فيقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ولا ينكح الحر أ م ة غيره إ ل ا بشروط أ ر ب ع ة ث ل ا ث ة شروط في النكاح وشرط في ا ل أ م ه هو الذي يمنع من نكاحها الشرط ا ل أ و ل أن ل ا يكون تحته ح ر ة ف إ ذ ا كان تحته ح ر ة تصلح للاستمتاع م ا يجوز له أ ن ينكح ا ل أ م ه ل أ ن الله تعالى أ ب ا ح نكاحها في ح ا ل ة خوف العنب ذلك لمن خشي العنب منكم وما دامت عنده ح ر ة تصلح للاستمتاع فلا يجوز له أ ن يتزوج الامه أ م م ذكرناه ن المعنى والحرة التي عنده تمنعه من العنت أن والحرة التي يستطيع و يقضي ه ش ب و ا س ط ة ا ل ح ر ة التي عنده و ل ع ن ة لديه وبناء على ذلك ما يجوز له أ ن ينكح ا ل أ م ه وهناك قول عندنا في المذهب أ ن ه لا يجوز ل ه أ ن ينكح ا ل أ م ه ما دامت تحته ح ر ة ولو كانت لا تصلح للاستمتاع تضييقا ضعيف للعبيد الذي القول نكاح الأحرار للعبيد بالمعنى الذي ذكرناه ولكن هذا لأمر للمعنى ولكن فما دامت ا ل م ر أ ة غير ص ا ل ح ة للاستمتاع ف إ ن ه ا تنزل منزله م ع د و م ة كالذي لا يوجد عنده ز و ج ة وبناء على ذلك فخوف العنه و ا ل د إ ذ ن الشرط ا ل أ و ل الا تكون تحته ح ر ة تصلح للاستمتاع ولإطلاق قول وسلم رواه النهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عن الحسن مرسلا الأمة فيما عن أنه نهى أن تنكح في على الحرة الذي قالوا ب ا ل ق ل ل ث ا نهي ي و و أنه لا ج و ز له تحته أن أمتا ينكح أمة ما دامت رسول ة ولو كانت غير صالحة ل كانت ا غير ت ت اتزل م ا ع ب ق الله ن ب ي ص ى ا ل ل عليه عليه وسلم أو نهي النبي ل نهي أو ا صلى ا والسلام الأمة ة ل تنكح ع الله ح ر ق ا و ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق نهى رسول الله مطلقا ان ل ل مطلقا ه أ تنكح ا ل أ م ة على الحره ولكن الذين قالوا ب أ ن ا ل أ م ه التي لا تصلح للاستمتاع ك ا ل م ع د و م ة فخوف ا ل ع ن ة وارد قالوا هذا النهي محمول على ح ر ة تصلح للاستمتاع لأن الحرة إذا كانت لا تصلح للاستمتاع كانت إذا الحديث حديث مرسل المعدومة حجة منزلك مرسل فهي في هذا حبيث حبيث به وثانيا حديث تقوم عند ا ل إ م م ا ا ل ش ا ف ع ي ر ح م ه الاول ل ه ت ع ل ى ع ن د جماهير ا م ح د ث ي ن ه ذ الشرط ا الثاني أ و ل الشرط ل ا أ ن يعجز عن ح ر ة تصلح ما تحته ح ر ة يريد ح ر ة ولكنه ما استطاع أ ن يحصل على ح ر ة تصلح له في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن يتزوج ا ل أ م ر وسبب عجزه عن وجود ا ل ح ر ة إ م ا ل أ ن ه ا ما وجدت أصلاً أو لأنها وجدت ولم مهرا مهر المثل بمهر المثل أصلا لأنها أنها زائدا أنها ولكنها لا وجدت أو وجدت أو وجدت ورضيت أو أو وجدت ورضيت ترضى طلبت رأت أنه عن به به ي ك في ص ل إليها في كل هذه الحالات فهناك حالات ك ث ي ر ة تعدادها غير متناهي ل م ت ن ع على الانسان أ ن يتزوج ا ل ح ر ة فيبيح له الشارع أ ن يتزوج أ م ث ا من أ ج ل الا يقع في الفساد أ و لا يقع في المعصيه ا يحتاج قالوا لكن إلى سبر قالوا فلو قدر على غ ا ئ ب ة حلت له أ م ة إ ن لحقته م ش ق ة ظ ا ه ر ة في ق ض ي ة ل أ ن كان إ ذ ا سافر اليها فتلحقه ة م ش ق ة ظاهره ة المرأة الحرة منزلة معدومة أنزل يأجوز له أن يتذوج أمة أو ن فقال له يتذوج رجل عنده ش ه و ة ع ا ر م ة ولو أ ر ا د أ ن يقصد تلك ا ل ح ر ة ا ل ب ع ي د ة ربما وقع في ا ل م ع ص ي ة أ ث ن ا ء هذه المده ة فجوز ل أن ينكح الأمر ينكح ف أ ن ز ل ا ل م ر أ ة ا ل غ ا ئ ب ة م ن ز ل ة ا ل م ف ق و د ة بهذه المواصفات التي ذكرناها قال ولو وجد ح ر ة بمؤجل وجد ح رضيت ة ر به ما عنده فلوس قال له ولكن ل بد من المهر و إ ن كان مؤجلا هي تشترط ا ل م ه ر ولو كان مؤجله ما عنده مال ا ل آ ن أ و رضيت ك بدون مهر المثل. واحد الثاني على العكس من مهر المثل هذه العكس على ق ن ا تزوجك بدون مهر مثل فبالنسبة للأولى التي شرفت عليه في بد المستقبل التي المهر مؤجلا الآن ما لا المهر قال المعدومة الأمة الحالة للأولى عليه ولو لكن تنزل منزلة له عندك من أن ينكح ويجوز في هذه هذه و أ م ا إ ذ ا وجد ا م ر أ ة بدون مهر قال كم نتزوجك بدون مهر فقال بعض أ ص ح ا ب ن ا إ ن ه يجوز له أ ن ينكح ا ل أ م ه لماذا قال ل أ ن ه ا حينما تتزوجه بدون مهر يصير فيه من على الرجل تمن عليه ب أ ن ه ا رضيت بنكاحه من دون مهر ولكن أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا قالوا إ ن المن في هذا يسير و م ح م و ل وبناء على ذلك فلا يجوز له أ ن ينكح ا ل أ م ه ويجب عليه أ ن يتزوج هذه ا ل م ر أ ة التي رضيت من أ ن ينكحها بدون مهر ط الشروط الشروط شروط الثالث الأهم التي ذكرناها أن يخاف على نفسه الزنا فإذا خاف على نفسه الزنا فإنه يتزوج فإذا لم يخاف على نفسه الزنا عند ذلك ما أن ينكح الأمة بحال من الأحوال هذه الشروط الثلاثة شروط في النكاح على على لم على ذلك وهو يتزوج يجوزه هذه نفسه نفسه فإنه نفسه هذه أن أن من في في ينكح عند ش ر ط الاول ان لا تكون تحته حره الشرط الثاني ان لا يجد حره والشرط الثالث ان يخاف على نفسه الزنا ا ل ق و ل ت ع ا ل ى ذ ل ك لمن خ ش ي ا ل ع ن ة منكم ق ا ل ف ل و أ م ك ن ه أ ن ي ت س ر ي ش ت ا يكون ه ر يجب ان ي ك و ه ا ب س ر ب ا ل م ل ك و ا يجب ان يكون هناك سرعه ي ج ن يكون ه ن ا ل سرعه ي ج ان يكون ه ا ل سرعه ي ج ان ي ك و ه ا ك سرعه يجب ان ي و ن ه ك ر ع ه ج ب ان ي و ن ه ن ك سرعه ان و ن ه ن سرعه ي ان يكون ه ا ك ي ج ن يكون ن ا ك ع ه يجب ن ك و ن ن ا ك ع ه يجب ك و ن ه ا ه ي ج ن يكون ه ه ي ج ان يكون ه ن ا ل ش ر ط ا ل ر ا ب ع وهو شرط في ا ل أ م ة زياده على الشروط ا ل ث ل ا ث ة يشترط في ا ل أ م ة التي يريد أ ن ينكحها أ ن تكون م س ل م ة و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل أ م ة ك ا ف ر ة سواء أ كانت ك ت ا ب ي ة أ و غير ك ت ا ب ي ة ممن لها ش ب ه ة الكتاب أ و لا كتاب لها أ ص ل ا ك ا ل و ث ن ي ة و ا ل م ا د ي ة و ا ل د ه ر ي ة هذه ما يجوز نكاحها بحال للحر ل أ ن ه ا جمعت ستتين الرق والكفر هذا ا ل ت ع د ي ر العقلي و أ م ا ا ل أ ص ل في هذا فقول الله تعالى من فتياتكم المؤمنات أمةً الأمة مسلمة لم مسلمة أن ينشح أن تكون تكن نكاحها فقد فإذا فلا تعالى وتحذ يجوز الله الحر إذا أراد على له وتحل لحر شرط هذه وعبد كتابيين أ م ة ك ت ا ب ي ة هذا المسلم لا يجوز له أن كتابية. بد من أمة ينتحى ت ك ان ب لابد ي ة م أمة مسلمة ولكن العبد ل ك ا ا ب ت ي أو الكتابي الحر ف إ ن ه له نجوز أن ينتحى أمة ك ت امه ب ي ة و أ ا العبد المسلم قال فينزل ل م ن ز ت سيده يجوز ينتحى له فلا أن أمة كتابيه ة ل ج م ع ا الخطتين الرق بين والكفر. ومن بعضها رقيق وبعضها حر ا ل م ب ع ض ة قالوا هذه تنزل م ن ز ل ة الامه أ م منزلة ة ل ل ة ا ر ولو نكح الرجل الحر أ م ه بالشروط التي ذكرناها توفرت الشروط ا ل أ ر ب ع ة ليست تحته ح ر ة ولا وجد ح ر ة وخاف على نفسه الزنا وكانت ا ل أ م ه م س ل م ة نكحها ثم أ ي ت ر بعد ذلك صار غنيا صار باستطاعته أ ن يتزوج أ و نكح حره ماذا يصير حكم ا ل أ م ه التي نكحها قبل ذلك قال لم ينفسخني صحوه ل أ ن ه جرى على ا ل ص ح ة فيبقى على ما كان عليه ولو وأمة واحد يتزوج وأمة واحد لا تحل له الأمة بطالة الأمة الأمة قال جمع جمع من بعقد بعقد بعقد أن أراد حرة حرة بطالات فالامه وانعقد ل ل ح ر ة ولا أ ر ي د أ ن أ س ت ط ر د في أ ح ك ا م وتفاصيل ا ل إ م ا ء وطريقه ة نكاحهن ل أ ن هذا شيء غير موجود اليوم ولكن لا بد من دراسته والاطلاع عليه وهو شيء غير موجود فنكتفي بهذا الذي ذكرناه دون الخوض في التفاصيل التي أ ش ا ر إ ل ي ه ا الشراح رحمهم الله تعالى وننتقل الآن الى آ ن إ ل قصد مهم جدا في مباحث النكاح وهو ت ت م ة أ ي ض ا لبحثنا الاساسي وهو ما يمنع النكاح من ا ل أ و ص ا ف ذكرنا إذا وإذا ذكرنا إذا النكاح كان كان النكاح كان سنتكلم الرغط نحن المانع من المانع من النكاح إذا كان بسبب الرغط الآن التأبيد التأقيد على تبيل على تبيل بسبب على ما يمنع النكاح بسبب الكفر أ و ب ا ل أ ح ر ى من هي ا ل ك ا ف ر ة التي يجوز ل ل إ ن س ا ن نكاحها ومن هي ا ل ك ا ف ر ة التي لا يجوز للانسان إ ن س نكاحها نحن نعلم أن الله تعالى أباحى ل ل م ل م أن ينكح ل ل ك ك ت ت ا ا ب ي و م نكاحها هي ا ل ت ب ي التي يجوز ة ا ن ك وهل هذا منه الحكم عام في كل كافرة من بالكتابيات عام كافرة في مختص فقط ولا ي ت ع د ا و إ ل ى غيرهن من النساء ا ل ت ا ف ر ا ت وهذا فصل مهم في هذا العصر أ و في هذه ا ل أ ي ا م التي ت ث و ر فيها تطلع الناس إ ل ى نكاح الكتابيات ولا ف ي م ا ب ا ل ن س ب ة للطلاب الذين يدرسون في بلاد النصارى في أ م ر ي ك ا أ و في أ و ر و ب ا أ و في أ ي بلد من البلاد التي لا ت د ي ن ب ا ل إ س ل ا م وربما يتطلعون إ ل ى مثل هذا النكاح فسنتكلم في هذا الفصل على هذا الموضوع الكافرات من النساء طبعا ومن الرجال ولكن نحن نتكلم ا ل آ ن على النساء لان الكافر لا يجوز له نكاح المسلمه ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل فبقي الكلام على النساء ولذلك يقسم الفقهاء النساء الكافرات إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م أ و إ ل ى ثلاث فرق الفرقه ا ل أ و ل ى من لا كتاب لها وليس لها ش ب ه ة كتاب افضل لا عندها كتاب ولا لها ش ب ه ة كتاب ك ا ل و ث ن ي ة أ و الدهريه ة و و ن ح ي او ا يهدقنا ل ا الدهر أو م ا د ي ة أ و ا ل ش ي و ع ي ة ا ل م ل ح د ة وليست يعني هذه المذكورات بتخصيص ا ل ا ل ح ا ج بها فقط بل كل من يعتقد معتقدا كل من م يعتقد ع ت ق د ا ل ا دينيا وما اليوم الأسماء أكثره كثرت ش ي و ع ي ة مثال ولا نريد حصر ا ل إ ل ح ا د بها هناك كثير من المبادئ في العالم م س ح د ة ربما فقط ا ل ش ي و ع ي ة في الحادها و ا ل ش ي و ع ي ة ل ي و م ظهرت ليس فقط ل أ ن ه ا مذهب الحادي هي مذهب متكامل في الحياه ة م ذ ب يعني يطرق اقتصادي سياسي اجتماعي وايضا ب ا ل ن س ب ة ل أ م و ر الدين و ا ل ع ق ي د ة مذهب الحادي لا يؤمن بدين ولا يؤمن ب إ ل ه و إ ل ا فهناك كثير من المبادئ ا ل م و ج و د ة في الغرب وفي الشرق في تدينوا بدين كل بلاد العالم ما فتمثلنا ي ب ا ل ش ي و ع ي ة فقط للتمثيل و إ ل ا ما أ ك ث ر المبادئ وما أ ك ث ر الاشخاص الذين لا ي د ي ن و ن بدين وربما لا يعرف ك و ن ش ي ي ي ا أصلا أو لا أو ع شيئا عن ا ل ش ي و ع ي ة فهذه ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى التي لا كتاب لها وليست لها ش ب ه ة كتاب تقول إ ن ه ا ليست م ؤ م ن ة لا بدين ولا ب إ ل ه واليوم معظم أ و ر و ب ا من هذا القبيل و إ ذ ا لم اقل المعظم وفي ا ل ص أو ما يقارب النصف ما يؤمن ب إ ل ه ولا يؤمن بالدين وليس ك ل في روسيا فقط و ربما نجد في روسيا ملايين من المسلمين لا زالوا حتى الآن يؤمنوا حتى بمين رغم فرد النظام الشيوعي عليهم ولكنهم يؤمنون بالاسلام دينهم في الصين ما يزال ما يوجد مسلمون فلا يهمنا المكان يهمنا معتقد ا ل إ ن س ا ن ولا يهمنا نظام ا ل د و ل ة التي تحكم و إ ن م ا يهمني معتقد هذا المحكوم بما يدين ن احدد على ذلك و موقفي من جواز النكاح وعدم جواز نكاحي وكذلك ما نستورده من ا ل أ ط ع م ة ما ي ه م إجمالا تختلف البلاد ما في تسمح تسمح ن بالدين ا البلاد لا البلاد التي وبلاد التي تختلف يوجد شك ب م ولكن ا ر والدين أ ي ض ا يهمني من الذي يذبح ف إ ذ ا جاءتني ذ ب ي ح ة من روسيا و أ ن ا أ ع ل م أ ن ذ ب ي ح ة كتابي او مسلم أ ك ب ر ذ ب ي ح ة و أ ك ل ه ا ما يهمني المكان الذي تاتي أ فأول ت ي منه من فرقة ل ل ن س ا ا ء لا ت ؤ منه ب إ ل ولا دين. لا كتاب عندها ولا عندها شبه ولذلك لا الكتاب قال ألحق بها المعتقدة لمذهب كتاب عندها عندها هنا بها إباحة مدام الإباحة دين تعتقدت شبه مذهب قال هذه م ل ح ق ة بمن لا كتاب عندها ولا شبهه كتاب لان اعتقاد ا ل إ ب ا ح ي ه يتنافى مع ف ك ر ة الدين أ ص ل ا ما جاء دين على وجه ا ل أ ر ض ب ف ك ر ة ا ل إ ب ا ح ي ة ربما وجدت بعض الشرائع تبيح للرجل أ ن يتزوج ما شاء من النساء ربما وجدنا ش ر ي ع ة تحدد العدد ب أ ق ل من أ ر ب ع شريعتنا تحدد النكاح ب أ ر ب ع أ م ا ما وجد على وجه ا ل أ ر ض ش ر ي ع ة تدعو إ ل ى إ ب ا ح ي ة وبناء على ذلك أ ل ح ق و ا التي تعتقد إ ب ا ح ي ة بالتي لا كتاب عندها ولا عندها شبهه كتاب وكل م ذ ب م كتاب ف فمن ر ذكرنا يلحق الذي بهذا ا ع ق د م ذ ه ب مكفرا م كان أيا هذا ا ه ذ ل كما ذكرنا قبل قليل فهي كالتي لا كتاب عندها ولا عندها شبهه ة كتاب ذ ه الثرقة الأولى التي لا كتاب لها ولا شبه الكتاب ويلحق شبه بها بها وتلحق بها من فكل من اعتقد مذهبا مكثرا ما يجوز م ك ا ء على التفصيل الذي سنذكره الان آ ن هذه ل الأولى ر ق م النساء الثرقة الثانية من لها شبهة الكتاب كالمجوسية يزعمون أن لهم من يدعمون أن نبيا شبهة و أ ن لهم كتابا ولكننا لا نعرف نبيهم ولا نعرف كتابهم نحن في شك من هذا ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ز ل ه م هذه ا ل م ن ز ل ة الوسط لما أ ن ز ل ن ا ه م ولما تكلمنا عنهم ولالحقناهم بالفرقه ا ل أ و ل ى نبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قاتل مجوس الهجر سن بهم سنه اهل الكتاب غير اكل ذبائحهم ولا ناتحي نسائهم واتمنى بهم سنه اهل الكتاب فقط في امور الجزيه وحقن الدماء لشبهه الكتاب التي عندهم هذه الفرقه الثانيه والفرقه الثالثه من لها كتاب محقق لان كانت يهوديه ة او نصرانيه ة قال أما الأولى التي لا كتاب, لها ولا شبهة كتاب أ و اعتقدت معتقدا مكثرا أ و كانت تعتقد إ ب ا ح ي ة قال هذه لا يجوز نكاحها بحال من ا ل أ ح و ا ل يحرم نكاح من لا كتاب لها ك و ث ن ي ة أ و ما شابه ا من ا ل ل ت ي ذكرناه و أ م ا الثانيه ة التي ل ا الكتاب كالمجوت الذين يعبدون النار أيضا هذه لا يجوز لنا ننفحها سبهة يعبدون هذه يجوز أن ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين هذا فقال سن بين سنه اهل الكتاب غير آ ت ل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم بقيت عندنا ا ل ر ق ة ا ل ث ا ل ث ة وهي التي لها كتاب محقق ك ا ل ي ه و د ي ة والنصرانيه ة ف ذ الذين ذلك ه نفاحها الله ينتحها يجوز أي يجوز لقول والمحصنات أوتوا من من للإنسان أن ويستثنى من تعالى الكتاب قبلكم نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه لا يحل ن ه ا ل نكاح الكتابيه على ا ل أ ص ح الذي ذهب إ ل ي ه أ ص ح ا ب ن ا قال لان النبي عليه الصلاه والسلام أ ش ر ف من أ ن يضع ماءه في رحم ك ا ف ر ة من أ ج ل الولد و ل أ ن زوجاته صلى الله عليه وسلم أ م ه ا ت المؤمنين وبناء على ذلك فكيف تكون ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ م ا للمؤمنين فلا يجوز له صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ ينكح ك ت ا ب ي ة و ا ل م ر أ ة ا ل ك ت ا ب ي ة التي يجوز نكاحها سواء في ذلك إ ذ ا كانت ح ر ب ي ة أ م كانت ذميه مستامنه ا في قال ما في الإقامة الحرب من تكتير س ولانها ا سواد ا د ه م تكتير ت ق ر ة لأنه ه سيقيم م ع بلار الحرب و أ ليست تحت قهرنا وقد ت س ت ر ق وهي حامل وبناء على ذلك يترتب عليه أ ض ر ا ر ك ث ي ر ة وقد يميل اليها ويكون ميله اليها سببا لفتنته ما دام ج ا د س ا في بلاد قومها وكما يكره نكاح من ن ت ا ح ا ل ذ م ي ه بما في ذلك من الضرر ا ل أ ك ب ر في نكاح ت ا الحربية هي من ت ب ي الحربيه ك الكتابية ن من النصرانية ن هي اليهودية التي يجوز ا يجوز ت أو ه الله تعالى ا ا ت أن و أو النصرانية والنصرانية من قولهم د ي النصرانية ليس ة مشتقا من قال الحواريون نحن أ ن ص ا ر الله و إ ن م ا هي ن س ب ة إ ل ى ق ر ي ة من قرى الشام يقال لها ناصره ة ناصرة ل فسمي ي ف ل ط ي ن ف س ن الناس ت و نصار نتاح فيجوز ي ي ه و أو د ة ا ل ص ر ن ي التي ة وأما م ت ت ك بغير اليهودية ا ل أو نصارى ر ن من ي ة الكتب أ خ كالمتمسكة للزبور أ و غيره من الكتب التي أ ن ز ل ت على ا ل أ ن ب ي ا ء السابقين فهذه لا تلحق ب ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة لعدم التحقق من هذه الكتب والله أ ع ل م لكن أ ي يهوديه يجوز نكاحها قال لا يشترط فيها شروط قال ي ت ر ان تكون إ س ر ا ئ ي ل ي ة من س ل ا ل ة يعقوب عليه السلام ف إ ذ ا كانت ي ه و د ي ة أ و ن ص ر ا ن ي ة ب ا ل أ ط ا ل ة ب ا ل س ل ا ل ة والنسب فهذه يجوز نكاحها فإذا لم تكن إسرائيلية بالنسب ما كانت من أبناء لم لأن وليست بالسلالة تكن من متنصرة كنصار يعقوب العرب متهودة تغلب كانوا متنصرين ليسوا من س ل ا ل ة يعقوب ولكنهم تدينوا بدين النصارى فهل يجوز ن ك ا ح ه ا هذه قال نعم يجوز ن ك ا ح ه ا ولكن بشرط ان يعلم دخول قومها في دين اليهود أ و النصارى قبل نسخه وتحريفه إ ذ ا لم تكن ي ه و د ي ة ب ا ل س ل ا ل ة بالنتب فان كانت م ت ه و د ة بالدين قال يجوز نكاحها ش ر ي ط ة أ ن نعلم أن أ ب ان ه ا الأول الأب ي ع ي ليس ا ل أ ب ا ل م ب ا ش ر جد ا ل ج د ا ل ج د ا ل ج د او ل ل ب أباها ع ي د أن أ ا ل أو أ ن قومها قد دخلوا في ذلك الدين اليهود أو النصاني أو قبل نسخه أ و تحريفه ف إ ذ ا علمنا أ ن أ ه ل ه ا أ و قومها قد دخلوا ف ي ا ل ي ه و د ي ة أ و النصرانيه قبل نسخها أ و تعريفها ف إ ن ن ا يجوز لنا أ ن ننتحها و إ ذ ا علمنا أ ن قوما قد دخلوا في ا ل ي ه و د ي ة أ و ا ل ن ص ر ا ن ي ة بعد نسخها أو ت ح ر ي ف ه او قال لا فهذه ي ج ز ن تعريفها ل ث و يجوز م ما ا ن ت ل أ ن ه ن دخلن في ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ و ا ل ي ه و د ي ة حديثا ولا أ ق ص د ب ق و ل حديثا يعني في هذا العصر لا يعني بعد تحريف ا ل ن ص ر ا ن ي ة وبعد تحريف ا ل ي ه و د ي ة وبعد نسخهما بعد ن ب ي صلى الله عليه وسلم وعندنا قول ل ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه أ و ل ل أ ص ح ا ب ب أ ن ه يجوز نكاح ا ل ك ت ا ب ي ة إ ذ ا علمنا أ ن ه ا دخلت في النصرانيه ي ي ه و أو د ة ا ل ة قبل وقيل قبل النسخ ن س خ يكفي وقيل ق يكفي بعد ل لكن نسخه ب النبي ت ف ما يضرات صلى ب الله عليه وسلم بعد مبعثه فهذه لا يجوز ن ف ت ا ح و ة عندنا قولا و ا ح ل ا كل الإسلام من تنصر بعد بعد ولكن ج و د ا إ س ل لا ا م يجوز ن ا ا بحاج وأما إذا ا ح ه ك قبل الإسلام وبعد فالمهتبه عندنا في المذهب الإسلام التحريف لا عندنا يجوز في أنه ن كيف ا ا مدام ا ح ح ه قد وقع ل ت ر ع نعلم د ن ا قول ان س خ ولكن نعلم كيف أن قومها قد دخلوا في ا ل ي ه و د ي ة أو النصرانية قال ب ل ت ح ر ي أو قبل النسخ. كيف هذا؟ قال الامام ن نعلم س خ كيف ه ذ قال ا ل إ تقي السبكي د ي ن ا ل رحمه الله تعالى قال ن أ خ ذ بدعواهم الإمام السبتي ي قال و و ل هل ي ر ج ع إ ى الامام ي ه و و د ل ن ص ا ر ى في د ع و ه أنهم من بني إ س ر ئ ي ل وأن آ ب ا ه د خ ل و ا في ذ ل ك الدين قبل ن س خ ه و ت ب د ي ل ه أو بعد ب د ا ت ي و ق ب ل النسخ قال الأصحاب الأصحاب ينقل عن الأصحاب لكتاب الجزية ي إنهم ق ر ولكن ن بدعواهم ذ ل أ ه ل امام ي ع ل ذلك ل إ ن جهتهم ف إ ذ السبتي كانوا يدعون هذا فإننا يدعون ن ق ب بدعواهم أجرى الذي دخلوا به في اليهودية ا ل أو ن ص رحمه ا إمام السبت ن ولكن ي ة ر الله تعالى يقول إ ن أ ص ح ا ب ن ا الفقهاء حينما ذكروا هذا ل أ ن ن ا ن أ خ ذ بدعواهم في باب الجزيه ة مسألة قال قد حقن الإسلام الأمر الدماء لأن وسع في لان ل ج ز ي م الاسلام ي ه و أو د ل ولو دخل النصرانية اليهودية ذلك لأن ل ن ن أنه وكانه نأخذ عندنا بينا ص ر غير ا ادعى قديما واقع بدعوا ماذا ي في أو تجد ما إ ما يريد إ ر ا ق ة الدماء ولكن ليس كذلك ا ل أ ب ض ا ع والفروج و ا ل ا ن ك ح ق الاسلام ل هذه على ا ل عكس من ذلك قد احتاط فيها الامام السبت يطرح هذه المناقشه ويقول بناء على ذلك فلو قال قائل إ ن ن ا لا ن أ خ ذ بدعواهم بل لا بد من ب ي ن ة ي ق ي ن ي ة تثبت أ ن ه م دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه ونسخه لو قال قائل مثل هذا لما كان مبعدا قال وبناء على ذلك يتعذر اليوم نكاح أ ي ة ك ت ا ب ي ة على وجه الارض أ ر ض إ ذ أخذنا بهذا الذي ي ط ح رحمه الله تعالى فإنه لا يجوز لنا أن ننكح ح ه الله فإنه أنها يهودية قومها اليهودية هذا الإمام الثقي الدين السبك تعالى لا لنا كتابية ما بالسلالة وإلا النصرانية لا وبناء ما لم نعلم دخل دليل على, هذا وبناء على ذلك متى يجوز أية في يجوز أن ن أو وليست الفتوى على هذا وليس العمل به ولكنه كلام لابد من معرفته حتى يعرف الناس كيف يحتاطون في أمور امور ل ل ن ك ا ا ح ي و الناس ن ي ظ ن أن الإنسان ا ل م ج د أن ن تقول إ ا نصرانية نكاحها يجوز نكاح ل ا الأمر لابد ليس كذلك بل م ن هذه هذه الأمور لابد أن نعرف هذه الأمور جراجه امرأة نصرانية لأن ولو أن يجوز نعرف ينشح حتى ت ك ن ا كل هذا نساء أ و ر و ب ا اليوم ن س ا ء م ل ي ك أ ك ث ر ه ن كما ذكرت لكم ما يعتقدون دينا ولا إ ل ه فهي م ل ح ق ة ب ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى و ب إ ج م ا ع فقهاء المسلمين لا يجوز ن ك ا ح وقال الله تعالى ولامه تنكح ا ل ش ر ك ا ت حتى ي م ة م ؤ م ن ة خير من م ش ر ك ة ولو أ ع ج ب ت ك م ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا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 فهي بقيت ا ا ت ف الفقهاء لا ج ز نكاحها ب ق ي قله قليله وقع الخلاف فيها بين الفقهاء هل يشترط ُ لزواج نكاحها ان يكون دخولها في الدين قبل تحريفه ونسخه ام لا يشترط ُ هذا وبمجرد تهودها او تنصرها يُباح نساحها؟ الذي ذهب نكاحها إليه ي دخل آ ب ا ؤ ه ا أ و قومها في هذا الدين قبل تعريفه أ و نسخه والا فلا يجوز نكاحها و إ ذ ا أ ض ف ن ا إ ل ى ذلك ما ذكره ا ل إ م ا م ا ل ت ق ي الدين السبكي ف إ ن ن ا نغلق باب نكاح النصرانيه ك ر الحربية ويكره نتاح الكتابية لكن لان ن ا ل و وتثبتنا وعلمنا تحققنا أنها من سلادة ي ع ف أشراف و من بني إسرائيل ا ج ك ح ه ا م ك ر و ه ونقول ب ن ي إسرائيل ا ي لأن ل ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة كلاهما دين اليهود والنصراني ي عيسى ن ع ي عليه السلام بعيده السلام بعيد في بني ع ي في ب إ س ر ا ئ ي ل فلو كانت من أ ش ر ا ف بني إ س ر ا ئ ي ل ي ه و د ي ة أ و ن ص ر ا ن ي ة نكاحها ذميه و إ ذ ا كانت ح ر ب ي ة فنكاحها أشد ك ر اشد ه هذا مذهب ة يعني جرينا على إذا الإمام ا حتى ل ا وتركنا كلام الإمام التقي ف ع ي ي ن ا ل كراهه ي الذي ك ك ذ ه و ق ل ن بالجواج يقولوا جواز لما الفتن يترتب على ذلك من الفتن والآثام كثير نحن نعرف كثير من الناس ا ب ت د و ا في أ و ر و ب ا لعلق ا م ر ا ة ن ص ر ا ن ي ة وابت عليه أنها ب علي ان تتزوجوا الى بعد أ ن يتنصر نعم فتنصر تنصر ا ا بالأمر استهل لا شك أنها الأولاد طبائعهم ن ي ليس في تربية الأولاد وستؤثر في خلقهم وستؤثر في ت ستؤثر وستؤثر وستؤثر ه خلقهم شك تتؤثر في عاداتهم على زمجها الشاء تتؤثر أم أ بيننا ا زواجه منها لأن لا م ع ه ا م أن تذهب إلى ل ك ن ي س ة وبينهم ل ما أكلته أمامه علناً ستأكله زراً فرق وكذلك شيء بكل جانب من جوانب ا ل ح ي ا ة كيف سيمل أ ا ل إ ن س ا ن على أ و ل ا د ه إ ذ ا كانت أ م ه م ن ص ر ا ن ي ة أ و كانت ي ه و د ي ة كيف سيمن على بناته اذا كانت هذا قلنا بأنه سلم من أ ث ي ر ه امهن عليه ل إذا س يهوديه ل ا ه ا من ت أ ث ر او عليهم ل ل تليها الفقهاء ذ ك نصرانيه ا ح ن ة أو ا ل ي و والنبي والسلام زواجه وسلم د بعد بعد ي عليه صفية عليه ة الصلاة ما إلا فأنا منها أسلمت أسلمت صلى الله نكح أن أن ولكننا ما نستطيع أ ن نغلق الباب ل أ ن الله تعالى فتح أ ب ا ح الله تعالى للرجل المسلم يتزوج نصرانية ولكن يجب ان ي ولكن أن يجب في في نعلم بأنه الفقهاء ت ز و ك ا نصرانيه ا ل ن ي ولو أ م ا ا ي م لو قال ق انسان ئ ل إ ه يحرم ي نتاحها ل م ع ر ب ة لكتاب الله ل ك و ليس و يتزوجون يوم ينحرفون م من من الذين الآثار ا ل كثير منهم ينحرف عن إ ل ا م إن تعطيلا ز و ج نصرانيا منهم كثير ينحرف ن إنسان الإسلام قال لو لكتاب الله و إ ن م ا لما يرى من ا ل أ ض ر ا ر و ا ل آ ث ا ر ا ل ن ا ش ئ ة بسبب ضعف المسلم و س ي ط ر ة أ ع د ا ء المسلمين على الوضع لو قال لمنع لكن ا لما ه وجهة له وجهة نظر لكانت نظر ليس ع ر ض ة لكتاب الله ولكن لما يرى من آ ث ا ر ب د أ ت تصير ا ر ة في هذا العصر ظاهره اكثر الذين, أكثر الذين يتزوجون نصرانيا ا ى يتحللون ن ر يتحلل ي ي ك و ن م ت ح ل ل من دينهم أكثر اللي يتحلل يكون متحلل من وتفرض عليه ا الذين أوروبا تريده يتزوجه يتزوجون أكثر في بعد ذلك ن ص ر ا ن ي ة يكون تبعا له ا ولا تكون تبعا له أ ب د ابدا فنحن قلنا ا ا الظروف اللي كان فيها الإسلام هو الإسلام والسيطرة للإسلام والاستعلاء للإنسان المسلم والنصين ظلال الإنسان المسلم وفي حمايته وأما اليوم فهو يعيش في حمايته لا نفرضها عليها؟ وأصلا كثير من الناس اليوم نصرانيه إلى غايات ل ك كيف كثير ر ف في وفي فهو في هو وتعيش تطعو عمتزوجه وصول تأتي يعيش أن من إلى من م أجل ي مادية سيرضح ة وهداف وبناء م ن ذلك لكثير ع الشروط ومن المطالب التي تتنافى مع د ي ن ي ومع معتقده نحن نقول هذا جائز ولكن يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحتاط و أ ن يتحرى و أ ن ي ح ت ر ض وجائز بالشروط التي ذكرناه